قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدرا، وَلَا يُؤْتِي مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تعاسرتم فستردع له أُخْرَى لينفق ذو مِنْ من سعته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 Allah, hullah, di, hullah, paasaber, samawati, u, amina, abni, mislahun, naja, tana, zaalul, amrubajnahun, nanita, lamu, anna, hullah, hullah, hullah, hullah, hullah, hullah, hullah,